وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ فَانْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا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 فإن أصابه خير نطمأ النبيه وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ يَدْعُونَ لَمَن ضَرَّهُ أَضَرَّ مِن نَّفْعِ لَبِئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ Inna Allaha yadkhulu alladhina amanu wa 'amilu s-salihati jannat. Jannatin tajri min tahtiha l-anhar. Inna Allaha yaf'alu ma yurid. أَلَّنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْذُرْ فَلْيَنْذُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيْظُ